بوك تو ترامبوذيت ثلاثة عشر ثلاثة عشر <ترينبو> في برمتاريت <ترينبو فييتا> <ثلاثة عشر> <ترينبو فييتا> الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال شفار بن مارتا ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ آيو، بونون ن زير. هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. آيو، بونون ن كمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. كو Osta Marta? Ajna Marta? Ajna Marta? Në no, kinema. Fi cinema. Fi el cinema. Ajo po shikon një film. Hiya tushahidu filman. Hiya tushahad filman. Çfarë bën Petri? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ اي ستوديون ن اونيفيرسيتا هو يدرس في الجامعه <متحدث> هو يدرس في الجامعه اي ستوديون جوت هويا هو يدرس لغات هو يدرس لغات كو است بيتري اين بيتر اين بيتر ن كافيني في, في المقهى في المقهى اي بي كافه هو يشرب قهوه هو يشرب قهوه هو شكوني مع كيف إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ نا no, كونسرت إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية أتا دجوين م كوماشسي موزيك هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى Ku nuk shkoni me qef? Ila ejnë la ju hibbuna enjë dhëhëbu. Ila ejnë la ju hibbuna enjë dhëhëbu? Në disko. Ila disko. Ila el disko. Atyre nuk u pëlqen të kërcejnë. Humë la ju hibbuna rëksë. هم لا يحبون الرقص